Müzik mm -hmm. إلى حد أنتم وقلوب للرحمات بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات وأرى روحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات طوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يتوقف نبوض شوارعهم إن سمعوا صناوات ملكتني دهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك النحافات حتى مر. كعات تستفسرو عيني عيونهم فترد شفاههم بالبسمان اقرأ فقرت مساراتي ومساراتي في دين حياتي ارتباك الشوق خالطني. إحساس بالحاجة لدعاء وسألت الشيخ فقد لي مفتاح الجنة في كلمات ودعاني لأوحد رب قد جل إلهي عن الشبهات. فالان نور لا اله الا الله, الله الدنيا من رسولنا محمد رسول ووقفت في صف السبق إليه من القربات يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات، تهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعيضات، من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات